الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور سيئات الأعمال من يهدي الله فهو المهتد وما يضل بالدنيا مرشدا لا الله إلى الله عز وجل شهدا على محمد رسول الله ومن سلك رفاه الجنة النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا هو النبي الجحيم اللهم المصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وقلت على محمد وعلى آل محمد كما ركعت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أما بعد فإن هذا الحديث كتاب كتاب الله خيره الذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المهنتات ووكل المهنتات البدع وكل البدعين ظلاة وكل ظلاة منا أما بعد بنا السلام عليك برحمة الله وبركاته لو أناشت الله وأنا كاني المدهامي رافك بنف المكان بنوغ المرام من أي توضيع الأحكام من بلوغ المرام فالمدهج ذم عن ميمونة رضي الله عنهما قالت أر النبي صلى الله عليه وسلم بشات يجرونها فقال لو أخذهم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجوا أبو داود والنسائي طبعا إمام النسائي طلبي أبو داود يشبه العلم. إمام الترمذيء إمام النسائي فهو شيء طلبي أبو داود يعني يعني, يعني, يعني الشيخ يعني أبو داود یهورش کنم با میرویم اینا میترن ودی خدا به اینا میخوانیش با لعایش هموداودش همیشه با خوی رؤات هم نگله اسبی خانی خود قديمی میموند جا تا خيزان یه قم بري بود الله عليه وسلم بر موي مر ربیع وتم بشارم نجرونها که یه قم بس اوصلند به شنکتی پریدید مرش کنن آواز کند رایدشش بروید بگوی خدا فقاهه لو اخذتم يا ذا اليه بسكاي يعني كان الجسم يعني, مردال يعني فقال يطهرها كيف الماء والقرض قرض كان وركه أو اختي بواسطة كده من هذا. طالب قولناه والله. حديثا كده ما حصل بشواي دي, أحسن دي. أحسن يعني أحسن حسن ها كده على دار إلى آخره. أحسن الصحابي nice. مستقبلا في مستقني حتى أستك ما هو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 كان هناك مخطوصين في سوريا كل شيء يجب أن يكون هناك الشيء كل أخوانهم أخرجون من عليه شاد الواعد من الضعم والمعزين سامر بيان مزمي هم يالكيد شاد يقال للبكري والانثى له مذكر ومعنفيش و الجبه شاء ينشيه القرض بفتحتين حب شجر السلام يعني حب او تيراكيتي تيراكينا بيت وتير السلام وشجره من شجر العضاء بسلوخ امثال هم... شجر الموز وموني وكو بسوها وكو داري جيزيوها شجر الجوز هاكوب دار جيزيوها عينوكرويا وهي من الفصيلة القرنية يدبغ لحبة الأديم لحبه الأديم يعني يستكيب باقي وكان الدباق معروفاً للقرض عند العرب أولاً الدباق، أولاً المشروع على مكان أولاً المدين والجلي حديث ابن عباس عمومه يدل على أن اي اياب دبغ فقط طهر من حيوان ظاهر في الحياة او غير طاهر بعمومة يقول هذا هل استيق حيوانك زنديب يا المرديب استفاد سود لحيوانك يقول هذا جنوب او ايه انتكي حديث سلمة بن المحبق يدل على ان الدباغ يطهر يطهر جلود المهدى او اقول كنا استيمر ذات ما طاق دكاتار دباغ ما حسب وقت شيء ما بعرق ما خد أما دين مادة وطاير وطائر بنوي مادة دل حديثي ميمونة كإستا ما يدل على أن الدباغة يطهر جلده جلد الشات الميتة دي. ليرق عليه من المدّاد دتوى دباغ تين جلد السات الميته مع ذم المدارس ويتوا هل بيستخيب بقعة بيتوه ترى خلك على البيانو أبو إله تبي سوريا ما لا غير يا من الحيوانات الحلال أكلها <سؤال> ولا أمشي ما يأكلون لحمه أو يخو بعد ما بيتوى رابعاً ما دام أن الجلد قد طور طور بعد الدبغ فإنه يوجد استعماله في اليابسات والمايعاد. ما دم بستكى بعد بيتوى فش دباغ يعني بعدنا فإنه يوجد استعماله للقوانين بكالبين ذلوا الشقادي ثم سلو الماء يعني. خوردنی دیپ کیان اسپانی او پیش دیپ کیا دول که بله پلیمیان سلام هم با نم میگیم یه کد هم با نم اینا دیکه دول بو سل بود آری سل بود گوش و بخوردن خوردن یعنی چه شربت بی چه خوردن آری وجود لباسو ناسپانیلی دنبال دیپ کی دیگه کم سلام و افتراسو بیک مافوق و غیر از اینکه نیست غير بيشت، وذكر قامش وقت بياخذ بصر الله عز وجل يعني أول يعنينا بتأ بع وقت بتأنيك أو مرسوم شتى لا بنصهم يا يا بدي لا يقولي بعى عاجي لو قدم دي لكنه دينه فوتي لكين سلك عليك كنت على ولا صورة أو يندو، أكيد باردة باردة كبير كي نشكو باليف. رسمیش تلاشیست میکنیم. هندگی اول میگن، خب، حالا که بیخبر بگو ازت بارتهایی که یهاینا بود، حالا رسمیت ماست که ما تعظیم ایله رسمیتیه رسمیت آوریخی. آو ف مالهاینا قائد ما شاء الله ریاض مکانی خورد. که ما او آو آو تعظیم و قبر زعینه. حالا بیخبر گویی بیکه بعلی او سریم، بعلی بود دوچک. لو اختر بعلی بود او اخدي او او لا مني يعني لا تكنا مني او ذا عندك العلماء قالوا كلام كلوتي دي بكل بعد ونسك اذا الرسمه لا حرج لسه شغنيه لما تيلا بلوي يا مكا يعني اني ما فول الرسم ما فول اخدي او ذا انا انا الجربي ده كنت جيت اقول انا هعظيم مين اصله لما صير اصدق في بس ما يجي لبالي بالي بع بطنية ما دم مديواني وكريديا حياة ثانية كيف زواني طعوسين كي بعلم هو لا أبو هو تعزيم إذا ليك اللبن دوشك بصير بصير. بصير <تصفيق> في الحلال ويدخل جلد بالتباغي إلا جلد الكلب والخنزير. يعني حمود إذا كان بقدره بس صو لأ ما, ما يحرمه أكله فلا يجوز. ما تندبيني لا مش. إلا على اللي. وصلح على أصلاً وصل في السيارة كاملة أو النب سرعة كاملة وكلير ده أو حيواننا <تصفيق> كا كما أنه القيمة المالية القيمة التجارية فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات المباحة وغيره لو ده بيجي 5 5 كده بيوقع 105 ليه مشتين مرضيه قال له وي قول له مره استر عليا استتين مره استر عليا خليتك لك 5000 بيمد زياده كده قال له وي اجا 5000 لا وماشي مثلا لو غيرني لو ماشي 120 قال دول بيقول لك زي باله هرسل عليك لك بكره ما عندي ااا قال لي ان يجوز الدباغ بكل شيء ينشفوا فضلات الجلد هتو عند رئيس بعد مرور بيهموش ديك بشتك فضلات فضل بخوي يعني فضل يعني هذا فضل فضل يعني زيادة فضل يعني زيادة بخوي للغه يرين هذا من فضل فضل فضل يعني زيادة حتى هذا بني فارد الفرده هذه فضولات. فضلات فردرا وكان لين كاناش لانه فضلات فضلات فضل يسير كان يدعي يسير كان فضل يعني زياده فضل وقت أصل يعني زياده لو يدري بهج فضلي خواه. إن الجنة من فضل الله ورحمته يعني يعني هذا زيادة من ربي لان عباس عباس دواي لخواي لا بكين بوعك دوااني دي كين سقط خواي قولنا بلا أقريسة لنفع فاريزي عن يدخل بعمله قالوا قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته بفضله ورحمته فضل زياده لخوي، تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي كي لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك بس تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك لكي تترك دي نبي لا أو جل بلان لا فصل ديخوي بي قايلوا أي كاتب. أنشا كاتب مظول هذا الجلد أو بستة ويطيبه بوني خوشكا ويزيل عنه النتن والفساد بوني بو جميل والفساد سواء كان من القرض أو قشور الرمان وغيره من منقيات الطائرات. هذا قرض بيك أو رقيت هذا يعني قشور الرمان أنار أو يعني أو, بل كي بل كي بل كي دي أو هو أو وانا لا بد. شو أو, أو خلاف ولما كانت صلى الله اختلف العلماء في طهارة الجلد الميتة بعد الدبغي إذا كان الميتة طاهرة في الحياة علماء كان خلاف جلسة فيها أبوها آية قلتها او او اشتيت مردية فعش دلاغكي آية إذا كان الميتة طاهرة في الحياة لجي وقت لجيانبو طاقمو آية أستاذ إليه هذا الإمام في المشروب بان أن زلدة لا يطهر بالدلاغ إماني أحمد بالأثم لذلك قولك عني ولو كان الحياة طاهرة في الحياة وإنما يجوز استعماله باليابزان وهو المروي عن عمر وابني برضته عن البكالبين لو كان اشتطر. يعني اشتطر لو لا قوله امام عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر اول شيء قولي عمر بن عمر ابن عمر بن عمر بن عمر بن دليل بن عمر بن عمر بن امام احمد عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر النبي عمر بن عمر بن عمر رخصت لكم في جلود الميتة أمر ريقم بيداين لبسنين مردار موح فإذا جاءكم كتابي أقل أو كتابي من دعم الناس فلا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب كمتاب؟ أقل أو كتابي من دعم الناس قيش أو كتابي من بكالمين دارش السودية ونبينا السودية ونبينا سي إيهاب سي سبع معركه عندي لا بيش شو هذا قطكاريان بيني قال له الاستاذ جويد طلع من قال هذا الحديث ناس او بالاجبر قالوا بيعمل نسخ بيتو ها خلال ما وذهب لائمه ثلاثه الى يظهر من جلود ما كان حيوانه طائر في عالم الحياة، ولو كان ميتة طائر يعني ما بزن أي طائر نج براس يا لمن قال في المغني ربي ذلك يعني ابن عباس رضي مشكور وعطاء وحسن والحسن البصي والشاعبي والنخعي وقتادة وسعيد من جبير والأوزاعي والليث والثوري بن مارك وإسحاق وهو الرواية عن أحمد واختار هذه الرواية عن أحمد جمع من النصابي منهم الموفق والشناو تقي الدين صاحب ومن علماء إلى الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم ودليلهم أحاديث بعض المتقدمين غيظهم وعن سعيد يشوف عن سعد لقد ولد بانتهاء في, في الجلد بالدباغ خمسة و عشرة حديثا لبعض مونه يستطيع بعض دفع المودية سرعتيا يقلوا غير يش ما هو, بل كيمة يعني هو من يرون طهارته هو أنه يقولين الباكة بالقام بوايد الحديث هي عبدالله كريو حكيمة يعني في يعني أنه ضعيفة وفي متنكشي وأنه حديث من مرسل مرسل يعني مرسل يعني إذا قال التابعيه قال صلى الله عليه وسلم ذلك أن عبد الله بن عكيم يقول عبد الله بن عكيم كيف تابعيه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بهذا الحديث لا يقوى على النسل إذا أصبح مرسله كله مرسله حديث النسل مثل البعض يقاتلون أجل الصحيح بي أوزده سيده السلام بالله أجل مرسله شبه هو قوة دينية فأبدو حديث الشيء نستخدمته لان حديث قطيرة بالدماغ اصح منهم لذلك أنا أوقف المدان هكذا بدي فاقمونه والدباغ وزور عليه أنه كان مخارب هي مخارب المسلمة لذلك هو الشيخ أول شيء أما الجواب الشيخ الدين يقول حديث عبد الله بن عن استعمال جديد فيمكن أن يكون تعليم الانتفاع بالعصب والإيهاد قبل الدبغي وهذا ما تنفطه النصوص المتأخرة أما بعد الدبغي فلم يحرم ذلك قبل لذا كان السودور لا.. أو.. أو.. أو.. لا.. لا.. لو اشتعني هو.. بيجي ويدي بعض دبغ بيجي بعض البودوي نعطى عن استفاعدين لو اشتعني حيوان لو يستعني لما؟ يقول أنه دليل لقد صحيح به أية أقول لك مثل الحيوانات تاوش كله مو تاني حيوانات حيوانا كلها ويجو كاربين دروز ده نيا يعني واحد حيوان اللي حيوان قبل نيا زنديبي يعني شنو من يعني لا أشيء بدون لا أشيء لي يا ما يأكل كل هذا من دل يقتل جور مصاري إنسان سجود سامي لا نساعي يحيوا أو كان بكالينا في أمريكا لكن لو ما نش باش مردويت زايزا باش بريشة شميا لو إذا نعم بعض الدبقة لم يحرم ذلك خاص فائدة عموم الحديث ابن عباس يدل على أن أي جلد إذا نقي بالدباء فقد طاهره. حديث ذكره عمومي بعضه كل بيسته بعض بيده كان من حيوان محرم اكلك الذئب وهو مذهب ابي حنيفه والشافعي وغيرهما من بلان خلافه غير راجع مين لا انا دليل لي مشافعي بس كذا دليل دليلا بس ما يؤكل يجوز. مم. أما ما لا يؤكل فلا يجوز سبحانك الله من المحمد والسلام. لا اله إلا انت